موقع محب القارئ إ د ر ي س أ ب ك ر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أ ر س ل ن ا موسى ب آ ي ا ت ن ا سلطان مبين إ ل ى فرعون وملئه فاتبعوا أ م ر فرعون وما أ م ر فرعون برشيد ي ق د م ق و م ه ي و م القيامة ف أ و ر د ه النابلسي و للعلوم ي و ا ل ق ي ا م ة ب س ل ا ل م ر ف و ذلك من أن ل م ا س ه م ف م ا أغنت عنهم آلهتهم التي من دون الله ت ي يدعون دون من ا ل من ش ي ا ل م ا جاء وَكَذَلِكَ أخذ رَبِّكَ أَخْذُ إِذَا أَخَذَ ل ا ق موسوعه النابلسي م ة إ أَخْذَهُ أليم شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذ للعلوم ك آ ي ا ف ع ل ا ب ا ل آ خ ر ة ذَلِكَ ا م ي ه و م و س و ر ه النابلسي للعلوم يأتي ل ا ت ك ل م ن ف س إ ل ا بإذنه ف م ي ه موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه و ذ ك يوم, مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره لا ت ك م ن ف س إلا بإذنه فمنهم شقي و س ع ي د ف أ م النابلسي ا ذ ي للعلوم ا ل د ي ي ن ف ه ا ما د ا م ت السماء ا ل إلا أ ر ض م ا ش ا ء ربك ربك إن ف ع ا ل ل م ن